أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 111. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ام أم يقولون افتراه